الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا الْجِبَالُ وَتَشْهَدُ أَرْضُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا الْجِبَالُ وَتَشْهَدُ أَرْضُلُهُمْ Egun <tune>